كلا, لإن لم ينتهي كاذبة الزبانية كلا لا لم ينته لذا نسف عن كلا لا ان لم ينته لذا نسف عن بالناصيا ناصيه كاذبه فاطئه فلندع نديه سندع كلا لا تطعه واسجد وقترب